وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, فليستأذنوا كَمَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ نساء الا تلا يرجونك حفا فليس عليهم نجاح فليس عليهم نجاح ان يضعن ثيابهن غير متبذجات بزينه وان يستعففن خير لهن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 وَلَا عَ أَمفُسِكُمْ أَ أن تَأكُلُ مِنْ بُيوتِكُمْ أَْ بُيوتِ أَبَاءِكُمْ أَ بُيوت أَوْ بُيوتَِّهَاتِكُم أَ بُيوتِ إِخْوَانِكُمْ أَ بُيوتِ أَخَواتِكُم أَْ بُيوتِ عْمامِكُمْ أَ بُيوت او بيوت اماتكم او بيوت اخواركم او بيوت قلاتكم او ما ملكتم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشاتا